عن الحلقات الماضية آآ ذكرنا آآ آيتين من سورة البقرة خاص بالذين كفروا بأنهم لن يؤمنوا الذين استمر عندهم رسول الله في الدعوة وكابروا على مدى 13 عاما ثم ذكرنا بعدها فئة أخرى فصل فيها الله عز وجل في سورة البقرة من الآية تقريبا نعم من الآية 8 إلى آية 25 فئة فصل فيها الله تفصيلا عجيبا وتوصلنا بترجيحي الخاص بأن هذه الفئة هي جزء من المهاجرين الذين هاجروا لدنيا يصيبونها كما فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري من طريق شيخه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصار عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقم بن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب العديوي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه فالنبي بقس المهاجرين وهذا في في عقلياتنا نحن نتنقل يعني لا نقسم المهاجرين نجعلهم كلهم كتلة واحدة وكلهم لا أحيانا فيه تذكر الحديث يقسم يقسم المهاجرين لا نعرف عدد من هاجر إلى الله ورسوله من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هذا موضوع آخر لكن المقصود هذه الآيات هي أقرب لأنها لأن في بعض المهاجرين لماذا؟ لماذا ليست في الأنصار؟ لأن الأنصار كما قلنا زعيمهم لازلت له القوة عبد الله بن أبيوة يعني لم يسلم بعد وكان المسلمون أتوا أدلة أتوا ضعفاء يعني الأنصار كانوا خمسة آلاف تقريبا والمهاجرون حوالي مئة مع عوائلهم وأطفالهم ليس لهم أثر فلن يتقرب أحد بالإسلام إلا بعد أن انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر وهنا اختلت الموازين وبدأ الإسلام نفاقا والإسلام طوعا لا نتهم جميعا من أسلم من الأنصار بعد بدر بأنه أسلم نفاقا الغريب أنه بعد انتصار النبي في فتح مكة قلنا أسلموا الطلقاء طائعين مع أنهم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام طيلة ثلاثة عشر بمكة وثمان عشر سنة بالمدينة، بينما عندما أسلم عبد الله بن أبي الانتصار النبي يوم بدر قلنا نفاق يجب أن نقول هذا نفاق وهذا نفاق أو نقول هذا إيمان وهذا إيمان طبعا عبد الله بن أبي خاصة فيه يعني فيه فيه تفصيل لكن من أسلموا معه لماذا يتهمون بأنهم كلهم نفاق على تحال سنبقى مع القرآن لنذهب لن للروايات سنبقى ما أمكننا مع القرآن الكريم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بؤمنين هذه الآيات تدلك على الصعوبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواجهها مشكلتنا أننا نظن أن النبي عاش ملكا يأمر فيطاع وأن أعدائه واضحين تماما و لا هناك خصوم وهناك أعداء وهناك مترددون وهناك مطبطون وهناك مفسدون وهناك ناس يعني صعب صعب عندما تحكم فئات بهذا التناقض انظر ماذا يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول أمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا السياق يدل على أنه من المهاجرين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ما, ما هي طبيعة إفسادهم يظهر لي أنه تشك تشكل جماعة مناوية جماعة مستقلة عن القرار النبوي يظهر لي وسيأتي كيف أنهم ينصحون وعندهم شياطين يلجئون إليهم وهذا في فهم السيرة وفهم هذه مهمة هذه الأشياء في فهم السيرة وطبيعة علاقة النبي وطبيعة هدايته وإرشاده ومعاملته للناس بالظاهر إذن عيد الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض طبعا الإفساد في الأرض بحاجة أن يؤخذ من القرآن أيضا ما معناه هذا يحتاج إلى فتح كل الآيات مثلا طبعا الآيات كثيرة في الإفساد في الأرض بس كأنه حتى الآن ما أريد أن أذكر رأيي المهم أنهم يفسدون في الارض, في الأرض بالوشاية بالتشكيك بالالتقاء بأهل الكتاب اليهود في المدينة كانوا حلفاء لقريش من قبل وقد سبق أن يعني ربما انبهر بعض المهاجرين عندما وصلوا المدينة ربما التقوا بال بالمنافقين وخاصة أن المهاجرين سكنوا أول ما سكنوا في ديارة المنافقين شرق المدينة في العوالي وفي ديار بني يقريض بن النضير فأصبح هناك اشتباك فربما قال لهم يعني استطاع اليهود أن يضلوا بعض المهاجرين وشكوا في النبوة يظهر لي ولذلك الله حذر قال يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فرقة من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وسنأتي لدور أهل الكتاب في القرآن الكريم في في سورة البقرة دور هائل هائل وكانت كانوا القيادات حتى أن الله عز وجل لما نزل القبلة يعني كان يخاطبه الكتاب كأنهم هم اصحاب القيادات الذين يعني شككوا المسلمين وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن الذين أوث الكتاب لا يعلمون انه ففيه في علاقة بين في قيادة أهل الكتاب بس أنا ما أريد استبق ما يخص أهل الكتاب دعونا الآن في في هذه الفئة التي ذكرها الله و وستحب النبي أكثر وترحمه أكثر لما تعرف أنه أن جيشه مختلط من الأعراب والمنافقين والذين في قلوبهم مرض والمفسدين والصالحين والثابتين ما يعني ما هو مقدار الثابتين هذا يحتاج إلى بحث مقدار الثابتين ما نسبتهم خمسين بل ستين عشرين هذا يحتاج إلى بحث وربما استعان بالتاريخ لكن نحن الآن في القرآن نأخذه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعني هم مصرون على التواصل الذي معه الكتاب أو في تشكيل فئات يعني مستقلة عن القرار النبوي يظهر لي حتى الآن أقول هذا احتمال يحتاج إلى بحث بس الآيات تدل عليه وإذا, قيل... قالوا إن... وإذا لقوا الذين آمنوا آسف نعم ألا أنهم نعم وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس آمنوا كما آمن الناس فيه نوع... هناك نوع من الناس أو قسم من الناس إيمانه صادق يطيع النبي عليه الصلاة والسلام طاعة تامة يحب النبي ويصبر على الأذى يعني مستوى إيمان عالي وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس قال غالبا هؤلاء الناس هم مستضعفون الفقراء وقد حد الله في حدد في آية أخرى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم في في وأموالهم أظن في الحشر أظن أو آسف في في الأنفال فهناك الصفات المهاجرين أيضا هناك الصفات تتضبط منهم المرضع أنهم ومنهم المهتزون ومنهم ال لكن هذه الآية دعونا الآن نكمل بس أريد أذكر فقط ما على السطح ما على الصفح ما تظهره الآية من السطح لا أريد أن أغوص كثيرا فنتشعب وإلا فكل لو فصلنا في معنى لا يشعرون ولا يعلمون وكيف يعاقبهم الله والعدل الإله لا أطلنا إذن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس إذن هناك قسم من الناس إيمانهم تمام إيمانهم جميل لماذا لا تسلوا مثلهم لماذا لا تؤمنون كإيمانهم قالوا أن كما آمن السفهاء يظهر أن, أن هؤلاء المؤمنين الصادقين كانوا من الضعفاء من الموالي من الضعفاء من, من الأحلاف لا أريد أن أسمي لكن يظهر تسميتهم سفها يدل على أن هذه الفئة القرشيه من المهاجرين يظهر أنها كانت يعني بقي فيها شيء من الجاهلية من العلو العلو لهذا. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا. إذا وجدوا المؤمنين بصدق القسم الأول قالوا آمننا. وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم انما نحن مستهزئون. من هم هؤلاء الشياطين؟ إذا عادوا إلى شياطينهم يعني قيادات. يظهر أنهم قيادات لأن الشياطين الإنس والجنة الجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين. من هم هؤلاء القيادات؟ هل هم من أهل الكتاب؟ هلهم يستحيل أن يكون القيادات أو يستبعد أن يكون من الأنصار أن تكون القياداتنا أنصار وأن المها أن هذه الفئة لجأت يظهر لي أنه من أهل الكتاب أن أهل الكتاب اليهود لو لو تقرؤون وسنأتي تحذير الله من أهل الكتاب وما فعلوه في المسلمين في المدينة وكيف اقتطعوا منهم وكيف أضلواهم وكيف ستعرفون أن أن هؤلاء الشياطين ربما المراد بهم القيادات الموجهة من أهل الكتاب الذين اختلطوا مع الفئة التي مالت إليهم ضعفت أمامهم من المهاجرين وطبعا عندما نقول من المهاجرين ليس كل هذا القسم ليس كله واحدا قد يكون هناك أناس منافقين تماما وناس مترددين يعني في قلوبهم مرض تعبير عام يعني تعبير قد يصل للنفاق وقد يكون دون ذلك كما قلنا في التفريق بين الإسلام بين الإيمان هناك المصطلحات في القرآن القرآن غني لغويا بمعنى أنك اللفظ الواحدة بسياقها لها أكثر من مع كل سياق لها معنى لها معنى لا يتناقض ولكن يتفق مع هذا السياق هذا موضوع آخر عليه واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا دخلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هذه هذا عجيب هذا يدل على انهم هذا الاستهزاء انهم منافقون يعني أنهم وصلوا مرحلة النفاق قد يقول ليس بالضرورة جميعهم عندما يقول وإذا لقوا قد يكون قسم منهم فعل هذا وعندما يقول وإذا قيل لهم قد يكون قسم منهم قيل لهم فالاستخدامات القرآنية ليس بالضرورة عندما يتكلم عن فئة ثم يذكر صفات أن هذه الصفات في كل فرد قد تكون هذه الصفة في هؤلاء وهذه في هؤلاء وهذا يحتاج إلى بحث وبعد الفاصل إن شاء الله سنذكر أخرى اخرى او بقيه من من الايه 16 الى 25 لنستكمل هذه بعد فصل شاء الله موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www.almaliki.com بسم الله طبعا الايه الاخرى قوله قوله قوله تعالى اولئك الذين وهو يصف على هذه الفئه التي فصلها الله أول فئة فصلها الله في القرآن تفصيلا وضعناها في غر موضعها لأنهم عبد الله بن أبيل جماعته بينما فيها تفصيل يدل على أنهم من المهاجرين يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذا يدل على أنهم كانوا مؤمنين كانوا مؤمنين هو اشتروا كان معهم هدى باعوا واشتروا الضلالة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 لا يجعلنا نتعاطف مع النبي عليه الصلاة والسلام يجعلنا نظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه جبهة واحدة فقط أمام كفار قريش وأن بقية أصحابه في المدينة ما شاء الله يتفانون بينما هذه القراءة للآيات تعطينا تعاطفا أكثر مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو ملزم بأن يأخذ أو شرع الله له أخذ الناس بالظاهر وهؤلاء لا يسعون لالإفساد في الأرض وتفريق الناس عنه وتكوين جماعات مستقلة الرأي والتواصل مع اليهود مع الشياطين شياطينهم الكتاب الذين أنكروا النبوة أن حسدا وسيأتي دورهم كيف موقف النبي الآن ماذا يفعل كما طبعا في العهد المكي صار للنبي ما صار من حصار الشعب ومن الأذى لكن الآن في العهد المدني الآن في دولته الآن يجد هؤلاء هذه الأصناف إذا هذا الوصف الآن نكمل صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء هذا يشبههم الله عز وجل تقريبا الصيب كأنه الوحي فضل الوحي ما موقفهم من هذا الوحي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق كان الظلمات للآيات المتشابهة والرعد للآيات الدلاء البعيدة والبرق للدلاء القريبة فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والصاعقه تجنع بين الرعد والبرق فكأنها إذا اتضحت الحجة يصمون أنفسهم عنها انظر هذا التصوير العجيب او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم ما فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هنا التصوير عجيب ويحتاج الشرح أكثر أو تدبر أكثر وجمع الآيات أكثر في هذا في هذا لكن الخلاصة أن النبي من أول ما وصل المدينة كانت هناك فئة يرجح أنها من المهاجرين وحلفائهم يرجح كما قلنا بأن الأنصار كانوا قد عاهدوا أنهم ينصرون النبي مما بايعوا بيعة العقبة أن أن ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أكثر استعداداً وهم أخوال النبي من قبل لكن كانت فئة من المهاجرين في قلوبهم مرضاً من قبل وزادهم الله مرض في المدينة زيادة يحاولون يفسدون في الأرض يتسافه أو يتهمون المؤمنين المخلصين بانهم سفهاء عندهم شياطين وقيادات حتى كأن في تلميح أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم كان فيه كان فيه ظلال في في آية بأن لهم اهتمام بالتجارة الله أعلم هذه ليست في ظلال ظنية واحيانا في أشياء مؤكدة مثل المرض الذي ذكرناه في سورة المدثر بس هذه بس لل يعني للباحث للبحث للظن ثم بعدما شرح الله هذا أثا أيضا أكد قال يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا لا زال خطاب له يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعل الله اندادا وأنتم تعلمون البعض البعض قد يستغرب لماذا هذه الآيات كأنها للكفار يعني لا هذه في سياق نقد من أو زعم بأنه آمنا بالله ورسوله وكان يخادع الله والذين آمنوا. طيب لماذا الآن التأكيد على ذكر الآيات الكونية بأن الله هو الذي خلق، بأن الله الذي خلق الأرض وأن أولياؤكم ليس لهم من قطمير وليس لهم يعني ليس لهم موتا لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولم يخلق السماوات ولا الأرض. لماذا هذا التأكيد؟ والله أنني أحيانا مع بعض, الأخوة، مع بعض المختلفين الذين اختلف معهم أكاد أتذك... تذكرت الآن يعني أكاد أظن بأنهم يؤمن... لا يؤمنون بأن الله هو مالك كل شيء تعصب ل... لرمز أو لفكر أو لرأي تعصب عجيب وكأنه له الفضل لهذا الرمز أو لهذا الرأي أو لهذا الاعتقاد وأصحابه أو هذا المذهب كأنهم كأن هم الذين خلقوا السموات والأرض لا يعدون الله في حساباتهم أبدا ولذلك تأتي لذة هذا الخطاب تأتي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض في يعني تأتي الآن مناسبته ولا يشعر بمناسبة هذا دخول هذا في مخاطبة المؤمنين الذين أو الذين قالوا أنهم مؤمنين لا يشعر بلذة هذا الخطاب هنا إلا من كابد من هؤلاء الذين أيضا يقولونهم مصلحون ويستفه يعني يسبهون مخالفيهم ولهم قيادات ونفس تقريبا نفس الصورة مصغرة ونحن لا نزكي أنفسنا بأننا يعني في مستوى أن أن يتبعونا لا لكن المقصود أنك تأتي أحيانا بالآيات بالأدلة تقول تعالوا يا جماعة نتحاور تجد نفس الصدود نفس الله كأن الله ليس له حق أن نطيعه أن نتدبر كتابه أن نطيع رسوله أن نخضع ونسلم تسليما كاملا لهذا الكتاب وللنبي عليه الصلاة والسلام هذا غريب وهذا الشعور يحدث من أناس يصلون ويصومون ويحجون ربما أكثر صلاة وزكاة وحج ودعاء منا لكن التسبيم هذا لا يسلمون مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وتحقرون صيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمر قسم الرمية ليس فقط الخوارج المقاتلين هناك خوارج قاعدة. هناك يعني التعصب هذا موجود هذه النفسية الخوارج لم تظهر فقط في عهد عثمان بن عفان وفي عهد علم بن طالب هي موجودة من أيام قال بعضهم للنبي اعدل يا محمد موجودة وهذه تدل هذا الأسرار وهم ينصحون هذه الفئة التي فصل فيها الله يدل على أن هذه هذه النفسية بحاجة أن تدرس وإن شاء الله يعني سنتوسع لاحقا إذن ثم يخاطهم الله يقول وإن كنتم في ريبه مما نزلنا على عبدنا هذا واضح أن عندهم شك اذا هذه الفئة التي تزعم أنها آمنت ولم تؤمن والتي تفسد في الأرض والتي قيل لها لا تفسد, لا تفسد وقيل لها آمنت آمن وكما آمن الناس وقيل لها وكان لهم شياطين ولهم باعوا الهدى يعني باعوا اشتروا الضلاله بالهدى هذه كلها عندها شك في آخر الآيات يكشف لنا القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين ثم في آخر الآيات يقول وقاتلوا آسف وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها آسف تجري من تحتها الأنهار وكلما رزقوا منها من تمرك رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرتهم فيها خالدون هذا هذا النقيض هذا نقيض هذه الجماعة المسلمة أول ما وصلت المدينة كانت في هذا الفئة اللي في صفحتين وهذه الفئة التي في آية هذه الفئة التي في صفحتين فصلها الله عز وجل هذه لم تدرس وهي كما قلنا السيرة النبوية أن تدرس نفسية هذا النبي وحرصه على أمته وإشفاقه عليهم وتفلتهم منه يتقاذفون في النار كما في بعض الأحاليث ورد أنه يتقاذفون كما يتقاذف الفراش في, في الضوء أو في النار وهو يريد صدهم عن النار و هداية سبيل الجنة ولكن تمكن الأدواء أو الأمراض من النفوس لا يترك مجالا لهذه الهداية أن تصل والأدواء هنا سنفسرها وهي تتلخص في ماذا؟ أعوذ بالله نشيط الرجيم تتلخص في الكبر الذي هو معصية إبليس الأولى يعني ابحثوا عن أي تعصب في هذه الدنيا أيها وأي أي عصبية ستجدون لأبلي... لمعصية ابليس الأولى الدور الأساسي في تفريع الكبر تفريعه العصبية قبلية عصبية مذهبية عصبية عنصرية كبر على فلان يعني يتفرع لكن كل هذا يجتمع في الكبر سبب ضلال هؤلاء هذا المرض سأوه الكبر هذا الاستعلاء على المؤمنين والقول, انه والقول بأنهم سفهاء سببه الكبر هذا الافساد في الأرض وتشكيل علاقات يعني مستقلة عن النبوة الكبر والقول بأنهم يستهزئون كبر وكل هذه فروع إما كبر أو فروع من الكبر بل حتى النبوات نفسها لم ترفض النبوات إلا قولهم أبشر يهدوننا أنزل عليها الذكر من بيننا يعني لم يستجيبوا لأن هذا بشر يريدون نبي من قبيلتهم كل أمة تنكر لأن هذا بشر فتتكبر هذه الأمة على هذا البشر سإن شاء الله على أي حال قد نذكر لاحقاً بعض الفوائد ونختتم هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www المالكي.